كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كتب على الذين لَيْسَ سِيَامُكُمْ كَمَا فُتِبَ عالَمَ الَّذِينَ مِنْ قَوْمِ لُعِنُوا عَنَّا multim فعدة من أيام أخر وعلى وطاعة <تصفيق> Yeah. Oh! OK Oh Bum, bum, bum. From man sao chang You only اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَ الْعِلْمَ الْقُرْآنَ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ and وَرَبِّ مِرْضِكَ الَّذِي خَلَقَ أَلَمْ نَقُلْ a <laughs>